بسم الله الرحمن الرحيم الشريف الخامس من شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك تتمة اشتغال العامل عن المعمود والرفع في غير الذي مر رجح فما أبي حفعل ودع ما لا يبح هذا هو الذي تقدم أنه القسم الرابع وهو ما يجوز فيه الأمران ويختار الرفع وذلك كل اسم لم يوجد معه ما يوجب نصبه ولا ما يوجب رفعه ولا ما يرجح نصبه ولا ما يجوز فيه الأمرين على السواء وذلك نحو زيد ضربته فيجوز رفع زيد ونصبه والمختار رفعه لأن عدم الاضمار أرجح من الاضمار، وزعم بعضهم أنه لا يجوز النصب لما فيه من كلفة الاضمار وليس بشيء فقد نقله سيبويه وغيره من أئمة العربية وهو كثير وأنشد أبو السعادات ابن الشجري في أماليه على النصب قوله فارسا ما غادروه ملحما غير زميل ولا نفس وكل ومنه قوله تعالى جنات عدن يدخلونها بكسر تاء جنات انتهى وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة توصل يجري يعني أنه لا فرق في الأحوال الخمسة السابقة بين أن يتصل الضمير بالفعل المشغول به نحو زيد ضربته أو ينفصل منه بحرف جر نحو زيد مررت به أو بإضافة نحو زيد ضربت غلامه أو غلام صاحبه أحب فرز بقوله ذا عمل من الوصف الذي لا يعمل كاسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي نحو زيد أنا ضاربه أنسي فلا يجوز نصب زيد لأن ما لا يعمل لا يفسر عاملا ومثال الوصف العامل زيد أنا ضاربه الآن أو غدا والدرهم أنت معطاه فيجوز نصب زيد والدرهم ورفعهما كما كان يجوز ذلك مع الفعل واحترز بقوله إن لم يكن مانع حصل عما إذا دخل على الوصف مانع يمنعه من العمل فيما قبله كما إذا دخلت عليه الألف واللام نحو زيد انا الضاربه فلا يجوز نصب زيد لأنما بعد الألف واللام لا يعمل فيما قبلهما فلا يفسر عاملا فيه والله أعلم انتهى وعلقة حاصلة بتابع كعلقة بنفس اسم الواقع تقدم أنه لا فرق في هذا الباب بين ما اتصل فيه الضمير بالفعل نحو زيد ضربته وبين ما اتصل بحرف جر نحو زيدا مررت به أو بإضافة نحو زيدا ضربته علماء وذكر في هذا البيت ان الملابسه بالتابع كالملابسه بالسبب ومعناه أنه إذا عمل الفعل في أجنبي وأتبع بما اشتمل على ضمير الاسم السابق منصفة نحو زيدا ضربت رجلا يحبه أو عطف بيان النحو زيدا ضربت عمرا أباه أو معطوف بالواوي خاصة نحو زيدا ضربت عمرا وأخاه حصلت الملابسة بذلك كما تحصل بنفس السبب. فينزل زيدا ضربت رجل يحبه منزلة زيدا ضربت غلامه وكذلك الباطل وحاصله أن الأجنبية إذا أتبع بما فيه ضمير الاسم السابق جرى مجرى السبدي والله أعلم انتهى تعد الفعل ولزومه علامة الفعل المعدة أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل ينقسم الفعل إلى متعد ولازم فالمتعد هو الذي يصل إلى مفعوله بغير حرف جر. هو لازم ما ليس كذلك وهو لا يصل إلى مفعوله إلا بحرف جر نحو مرضت بزيد بنفسه فعلا متعديا وواقعا ومجاوزا وما ليس كذلك يسمى لازما وقاصرا وغير متعد ويسمى متعديا بحرف جر. وعلامة الفعل المتعدي أن تتصل به هاء تعود على غير المصدر وهي هاء المفخول به نحو الباب أغلقته واحترز بهاء غير المصدر من هاء المصدر فإنها تتصل بالمتعدي والجازم فلا تدل على تعدي الفعل المتصلة للمتعدي الضرب ضربته زيدا أي ضربت ضرب الضرب زيدا ومثال المتصلة للاجم القيام قمته أي قمت القيامة انتهى فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب شأن الفعل المتعدي أن ينصب مفعوله إن لم ينب عن فاعله نحو تدبرت الكتب فإن عنه وجب كما تقدم نحو تدبرة الكتب وقد يرفع المفعول وينصب الفاعل عند أمن اللبس كقولهم, كقولهم خرق التوب المسمارة ولا ينقاس ذلك بل يقتصر فيه على على السماع والأفعال المتعدية على ثلاثة أقسام أحدها ما يتعدى إلى مفعولين وهو قسمان أحدها ما أصل المفعولين فيه المبتدا والخبر كظن وأخواتها والثاني ما ليس أصلهما ذلك كأعطى وكسا. والقسم الثاني ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل كأعلم وأرى والقسم الثالث ما يتعدى إلى مفعول واحد كضرب ونحوه انتهى ولازم غير المعدى وحتم لزوم أفعال استجايا كنهم كذفع لله والمضاهق عنسة ومقتضى نظافه أو دنة أو عرب اللازم هو ما ليس بمتعدل وهو ما نحو إقشعر وطمأن أو على وزن فعن للا نحو إقعنسس وحرنس أو دل على نظافة كطهر التوب ونظفة أو على دنس كدنس التوب ووسخة أو دل على قول <تصفيق> واحد بقوله لواحد مما طاوع المتعدي إلى اثنين فإنه لا يكون لازما بل يكون متعديا إلى مفعول واحد نحو ففهمها وعلمته النحو فتعلمه انتهى وعد لازما بحرف جر وإن حذف النصب للمنجر أف الجار فيصل إلى مفعوله بنفسه نحو مرت زيدا قال الشاعر تمرون الديار ولم تعوجوا كلامكم علي إذا حرام أي تمرون بالديار. ومذهب الجمهور أنه لا ينقاس حذف حرف الجر مع غير أن وأن بل يقتصر فيه على السماع وذهب أبو الحسن علي بن سليمان البغدادي وهو الأقفش الصغير إلى أنه يجوز الحذف مع غيرهما قياسا بشرط تعين الحرف ومكان الحذف نحو بريت القلم بالسكين فيجوز عنده حذف الباء فتقول بريت قلم السكينة فإن لم يتعين الحرف لم يجوز الحذف نحو رغبت في زيد فلا يجوز حذف في لأنه لا يطرحين إذن هل التقدير رغبت عن زيد أو في زيد وكذلك إن لم يتعين مكان الحذف لم يجوز نحو اخترت القوم من بني ثمين فلا يجوز الحذف فلا تقول اخترت القوم بني ثمين إذ لا يدرى هل الأصل اخترت القوم من بني تميم أو اخترت من القوم بني تميم؟ وأما أن وأن فيجوز حذف حرف الجر معهما قياسا مضطردا بشرط أمن اللبين كقولك عجبت أن يدو والأصل عجبت من أن يدو أي من أن يعطو الذية ومثال ذلك مع أن بالتشديد عجبت من أنك قائم فيجوز حذف ما حذف منه فتقول عجبت انك قائم فان حصل في ان تقوم او رغبت في انك قائم لاحتمال احتمال اي في محل جر وذهب الكسائي إلى أنهما في محل نصب وذهب السيبويه إلى تجويز الوجهين وحاصله أن الفعل اللازم لئلا يجب يكون فترضى وأعطيت دره التقدير والله أعلم حتى يعطوكم الجزية فإن ضر حذف الفضلة لم يجبه ويحذف الناصبها ان عرفت ما قبله هذا الحذف جائز وقد يكون واجبا كما تقدم في باب الاشتغال نحو زيدا ضربته التقدير ضربت زيدا ضربته فحذف ضربت وجوبا كما تقدم والله أعلم التنازع في العمل إن عاملان قطر يا في اسم عمل طب منهما العمل والثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكسا غيرهم ذا أسرة التنازع عبارة عن توجه عاملين إلى معمول واحد نحو ضرب و... الواحد من ضربته وأكرمته يطلب زيدان بالمفعولية وهذا معنى قوله إن عاملان إلى آخره وقوله قبل معناه أن العاملين يكونان قبل المعمول كما مثلنا ومقتضاه أنه لو تأخر العاملان لم تكن المسألة من باب التنازع وقوله فللواحد منهما العمل معناه أن أحد العاملين يعمل في ذلك الاسم الظاهر والآخر يهمل عنه ويعمل في ضميره كما سيذكره ولا خلاف بين البصريين والكوفيين أنه يجوز إعمال كل واحد من العاملين في ذلك الاسم الظاهر ولكن اختلفوا في الأولى منهما فذهب البصريون إلى أن الثانية أولى به لقربه منه وذاذهب الكوفيون إلى أن الأول أول به لتقدمه وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعه والتزم ما التزما فيحسنني ويسي أبناك وقدبغى وعتدى يا عبداك أي إذا أعملت أحد العاملين في الظاهر وأهملت الآخر عنه فأعمل المهمل في ضمير الظاهر والتزم الإضمار إن كان مطلوب العامل مما يلزم ذكره ولا يجوز حذفه كالفاعل وذلك كقولك يحسن ويسيء ابناك فكل واحد من يحسن ويسيء يطلب ابناك بالفاعلية فإن أعملت الثانية وجب أن تضمر في الأول فاعله فتقول يحسناني ويسيء ابناك وكذلك إن أعملت الأول وجب الإضمار في الثاني فتقول يحسن ويسيء آم ابناك ومثله بغى واعتد يا عبداك وإن أعملت الثانية في هذا المثال قلت بغى يا وعتد عبداك ولا يجوز ترك الإضمار فلا تقول يحسن ويسيء ابناك ولا بغى واعتد عبداك لأن تركه يؤدي إلى حدث الفاعل والفاعل ملتزم الذكر وأجاز الفسائي ذلك على الحذف بناء على مذهبه في جواز حذف الفاعل وأجازه الفراء على توجه العاملين معا إلى لسن الظاهر وهذا بناء منهما على منع الاضمار في الأول عند إعمال الثاني فلا تقول يحسنان ويسيء ابناك وهذا الذي ذكرناه عنهما هو المشهور من مذهبهما في هذه المسألة ولا تجئ مع أول قد أهمل بمضمر لغير رفع أوهلا بل حلفه يكن غير خبر واخرا هو يكن هو الخبر تقدم أنه إذا أعمل أحد العاملين في الظاهر وأهمل الآخر عنه أعمل في ضميره ويلزم الإضمار إن كان مطلوب الفعل مما يلزم ذكره كالفاعل أو نائبه ولا فرق في وجوب الإضمار حينئذ بين أن يكون المهمل الأول أو الثاني فتقول يحسنان ويسيء ابناك ويحسن ويسيئان ابناك وذكر هنا أنه إذا كان مطلوب الفعل المهمل غير مرفوع فلا يخلو إما أن يكون عمدة في الأصل وهو مفعول ظن وأخواتها لأنه مبتدا في الأصل أو خبر وهو المراد بقوله إن يكون هو الخبر أو لا فإن لم يكن كذلك فإما ان يكون الطالب له هو الأول أو الثانية فإن كان الأول لم يجز الاضمار فتقول ضربت وضربني زيد ومررت ومر بي زيد ولا تضمر فلا تقول ضربته وضربني زيد ولا مررت به ومر بي زيد وقد جاء في الشعر كقوله إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب جهارا فقل للغيب احفظ للعهد والغي احاديث الوشاه فقلما يحاول واش غير هجران ذي وجدي وان كان الطالب له هو الثاني وجب الاضمار فتقول ضربني وضربته زيد ومر بي ومررت به زيد ولا يجوز الحذف فلا تقول ضربني وضربت زيد ومر بي ومررت زيد وقد جاء في الشعر كقوله بعكاظ يعشي الناظرين إذا هم لمحوا شعاعه والأصل لمحوه فحذف الضمير ضرورة وهو شاذ كما شذ عمل المهمل الأول في المفعول المضمار الذي ليس بعمدة في الأصل هذا كله إذا كان غير المرفوع ليس بعمدة في الأصل فإن كان عمده في الأصل فلا يخلو إما أن يكون الطالب له الأول أو الثانية فإن كان الطالب له هو الأول وجب إضماره مؤخرا فتقول ظنني وظننت زيدا قائما إياه وإن كان الطالب له هو الثانية أضمرته متصلا كان أم مفصلا فتقول ظننت وظننيه زيدا قائما وظننت وظنني إياه زيدا قائما ومعنى البيتين أنك إذا أهملت الأولى لم تأتي معه بضمير غير مرفوع وهو المنصوب والمجرور فلا تقول ضربته وضربني زيد ولا مررت به ومر بزيد بل يلزم الحذف. فتقول ضربت وضربني زيد ومررت ومر بي زيد إلا إذا كان المفعول خبرا في الأصل فإنه لا يجوز حذفه بل يجب الاتيان به مؤخرا فتقول ظنني وظننت زيدا قائما إياه ومفهومه أن الثاني يؤتى معه بالضمير مطلقا مرفوعا كان أو مجرورا أو منصوبا عُمدة في الأصل أو غير عُمدة. انتهى. وأظهري يكون ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسرة نحو اظن ويظناني اخا زيدا وعمرا اخوين في الرقا. أي يجب أن يؤتى بمفعول الفعل المهمل ظاهرا إذا لزم من إضماره عدم مطابقته لما يفسره. لكونه خبرا في الاصل عما لا يطابق المفسر كما إذا كان في الاصل خبرا عن مفرده ومفسره مثنى نحو اظن ويظناني زيدا وعمرا اخوين فزيدا مفعول أول لاظن وعمرا معطوف عليه وأخوين مفعول ثان لاظن والياء مفعول اول يظناني فيحتاج إلى مفعول ثان فلو اتيت به ضميرا فقل اظن ويظنان اياه زيدا وعمرا اخوين لكان اياه مطابقا للياء في انهما مفردان ولكن لا يطابق ما يعود عليه وهو اخوين لانه مفرد واخوين مثنى فتفوت مطابقه المفسر للمفسر وذلك لا يجوز وان قلت أظن ويظناني إياهما زيدا وعمراً أخويني حصلت مطابقة المفسر للمفسر لكون إياهما مثنى وأخوين كذلك ولكن تفوت مطابقة المفعول الثاني الذي هو خبر في الأصل للمفعول الأول الذي هو مبتدأ في الأصل لكون المفعول الأول مفردا وهو الياء والمفعول الثاني غير مفرد وهو إياهما ولا بد من مطابقة الخبر للمبتدأ فلما تعذرت المطابقة مع الاضمار وجب الإظهار فتقول أظن ويظناني أخا زيدا وعمرا أخويني فزيدا وعمرا أخويني مفعولا أظنوا ولياء مفعول يظنان الأول وأخى مفعوله الثاني ولا تكون المسألة حينئذ من باب التنازع لأن كل من العاملين عمل في ظاهر وهذا مذهب البصريين فأجاز الكوفيون الإضمار مراعا به جانب المخبر عنه فتقول أظن ويظناني إياه زيدا وعمرا أخويني وأجاز أيضا الحلفة فتقول أظن ويظناني زيدا وعمرا أخوين انتهى المفعول المطلق المطرس مماس والزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن الفعل يدل على شيئين الحدث والزمان فقام يدل على قيام في زمن ماضي ويقوم يدل على قيام في الحال أو الاستقبال وقم يدل على قيام في الاستقبال والقيام هو الحدث وهو أحد مدلولي الفعل وهو المصدر وهذا معنى قوله ما سوى الزمان من مدلولي الفعل فكانه قال المصدر اسم الحدث كأمن فإنه أحد مدلولي أمنا والمفعول المطلق هو المصدر المنتصب توكيدا لعامله أو بيانا لنوعه أو عدده نحو ضربت ضربا وسرت سير زيد وضربت ضربتين وسمي مفعولا مطلقا لصدق المفعول عليه غير مقيد بحرف جر ونحوه بخلاف غيره من المفعولات فانه لا يقع عليه اسم المفعول إلا مقيدا كالمفعول به والمفعول فيه والمفعول معه والمفعول له انتهى بمثله او فعل نوصف نصب وكونه اصلا لهذين تخب ينتصب المصدر بمثله أي بالمصدر نحو عجبت من ضربك زيدا ضربا شديدا او بالفعل نحو ضربت زيدا ضربا أو بالوصف نحو أنا ضارب زيدا ضربا ومذهب البصريين أن المصدر أصل والفعل والوصف مشتقان منه وهذا معنى قوله وكونه أصلا لهذين تخب أي المختار أن المصدر أصل لهذين أي الفعل والوصف ومذهب الكوفيين أن الفعل أصل والمصدر مشتق منه وذهب قوم إلى أن المصدر أصل والفعل مشتق منه والوصف مشتق من الفعل وذهب ابن طلحة إلى أن كل من المصدر والفعل أصل برأسه وليس أحدهما مشتق من الآخر والصحيح المذهب الأول لأن كل فرع يتضمن الأصل وزيادة والفعل والوصف بالنسبة إلى المصدر كذلك لأن كل منهما يدل على المصدر وزيادة، فالفعل يدل على المصدر والزمان، والوصف يدل على المصدر والفاعل. توكيدا أو نوعي بين أو عدد. كثرت سيرتيني سيرة رشد. المفعول المطلق يقع على ثلاثة أحوال كما تقدم. أحدها أن يكون مؤكدا نحو ضربت ضربا. الثاني أن يكون مبينا للنوع نحو سرت سير ذي رشد وسرت سيرا حسنا الثالث أن يكون مبينا للعدد نحو ضربت ضربة وضربتين وضربات انتهى وقد ينوب عنهما عليه دل كجد كل الجد وفرح الجزل قد ينوب عن المصدر ما يدل عليه ككل كل وبعض مضافين إلى المصدر نحو جد كل الجد وكقوله تعالى فلا تميل كل الميل وضربته بعض الضرب وكالمصدر المرادف لمصدر الفعل المذكور نحو قعدت جلوسا وفرح الجدل فالجلوس نائب مناب القعود لمرادفته له والجذل نائب مناب الفرح لمرادفته له وكذلك ينوب مناب المصدر اسم الإشارة نحو ضربته ذلك الضربه وزعم بعضهم أنه إذا ناب اسم الإشارة مناب المصدر فلا بد من وصفه بالمصدر كما مثلنا وفيه نظر فمن أمثلة سبويه ظننت ذاك أي ظننت ذاك الظن فذاك إشارة إلى الظن ولم يوصف به. وينوب عن المصدر أيضا ضميره نحو ضربته زيدا أي ضربت الضربة ومنه قوله تعالى لا أعذبه أحد من العالمين أي لا أعذب العذاب وعدده نحو ضربته ضربة ومنه قوله تعالى فجلدوهم ثمانين جلدة والآلة نحو ضربته سوطا والأصل ضربته ضرب سوط فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامة والله تعالى أعلم انتهى وما لتوكيد فوحد أبدا وسن وجمع غيره وأفرد لا يجوز تثنية المصدر المؤكد لعامله ولا جمعه بل يجب إفراده. فتقول ضربة ضربا، وذلك لأنه بمثابة تكرير الفعل، والفعل لا يثنى ولا يجمع. وأما غير المؤكد وهو المبين للعدد والنوع، فذكر المصنف أنه يجوز تثنيته وجمعه. فأما المبين للعدد فلا خلاف في جواز تثنيته وجمعه نحو ضربتين وضربات. وأما المبين للنوع، فالمشهور أنه يجوز تثنيته وجمعه إذا اختلفت أنواعه نحو سرت سير زيد الحسن والقبيح وظاهر كلام سيبويه أنه لا يجوز تثنيته ولا جمعه قياسا بل يقتصر فيه على السماع وهذا اختيار الشلوبي انتهى وحذف عامل المؤكد امتنع وفي سواه لدليل متسع المصدر المؤكد لا يجوز حذف عامله لأنه مسوق لتقرير عامله وتقويته والحذف مناف لذلك وأما غير المؤكد فيحذف عامله للدلالة عليه جوازا ووجوباً فالمحذوف جوازا كقولك سير زيد لمن قال أي سير سرت وضربتين لمن قال كم ضربت زيداً والتقدير سرت سير زيد وضربته ضربتين وقول ابن المصنف إن قوله وحذف عامل مؤكد تنع سهو منه لأن قولك ضربا زيدا مصدر مؤكد وعامله محذوف وجوبا كما سيأتي ليس بصحيح. وما استدل به على دعواه من وجوب حذف عامل المؤكد بما سيأتي ليس منه وذلك لأن ضربا زيدا ليس من التأكيد في شيء بل هو أمر خال من التأكيد بمثابة ضرب زيدا لأنه واقع موقعه فكما أن ضرب زيدا لا تاكيد فيه كذلك ضربا زيدا وكذلك جميع الأمثلة التي ذكرها ليست من باب التأكيد في شيء لأن المصدر فيه نائب مناب العامل دال على ما يدل عليه وهو عوض منه ويدل على ذلك عدم جواز الجمع بينهما ولا شيء من المؤكدات يمنع الجمع بينها وبين المؤكد ومما يدل أيضا على أن ضربا زيدا ونحوه ليس من المصدر المؤكد لعامله أن المصدر المؤكد لا خلاف في أنه لا يعمل واختلفوا في المصدر الواقع موضع الفال هل يعمل أو لا والصحيح أنه يعمل فزيدا في قولك ضربا زيدا منصوب بضربا على الأصح وقيل إنه منصوب بالفعل المحذوف وهو ضرب فعلى القول الأول ناب ضربا عن ضرب في الدلالة على معناه وفي العمل وعلى القول الثاني ناب عنه في الدلالة على المعنى دون العمل انتهى والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندلا الذي كأندلا يحذف عامل المصدر وجوبا في مواضع منها إذا وقع المصدر بدلا من فعله وهو مقيس في الأمر والنهي نحو قياما لا قعودا أي قم قياما ولا تقعد قعودا والدعاء نحو سقيا لك أي سقاك الله وكذلك يحذف عامل المصدر وجوبا إذا وقع المصدر بعد الاستفهام المقصود به التوبيخ نحو أتوانيا وقد علاك المشيب أي أتتوانى وقد علاك ويقل حف عامل المصدر وإقامة المصدر مقامه في الفعل المقصود به الخبر نحو أفعل وكرامة أي وأكرمك فالمصطر في هذه الأمثلة ونحوها منصوب بفعل محذوف وجوبا والمصدر نائب منابه في الدلاله على معناه وأشار بقوله كندلا إلى ما أنشده سيبويه وهو قول الشاعر يمرون بالدهن خفافا عيابهم ويرجعن من دارين بجر الحقائب على حين ألها الناس جل أمورهم فندلا زريق المال نذل التعالب فندلا نائب مناب فعل الأمر وهو أندل والندل خطف الشيء بسرعة وزريق منادى والتقدير ندلا يا زريق المال وزريق اسم رجل وأجاذ المصنف أن يكون مرفوعا بندلا وفيه نظر لأنه إن جعل ندلا نائبا مناب فعل الأمر للمخاطب والتقدير أندل لم يصح أن يكون مرفوعا به لأن فعل الأمر إذا كان للمخاطب لا يرفع ظاهرا فكذلك مناب مناب وإن جعل نائباً وإن جعل نائبا مناب فعل الأمر للغائب والتقدير ليندل صح أن يكون مرفوعا به لكن المنقول أن المصدر لا ينوب مناب فعل الأمر للغائب وإنما ينوب مناب فعل الأمر للمخاطب نحو ضربا زيدا أيضرب زيدا والله أعلم انتهى وما لتفصيل إما منى عامله يُحذف حيث عنا. يُحذف أيضاً عامل المصدر وجوبا إذا وقع تفصيلاً لعاقبة ما تقدمه، كقوله تعالى: حتى إذا أثخن تموهم فشد الوثاق. فإما منّا بعد وإما فداء. فمن وفداء مصدران منصوبان بفعل محذوف وجوبا والتقدير والله أعلم. فإما تمنون منا وإما تفدون فداء وهذا معنى قوله وما لتفصيل إلى آخره أي يحذف عامل المصدر المسوق للتفصيل حيث عن أي عرض انتهى كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل لسم عين استند أي كذلك يحذف عامل المصدر وجوبا إذا ناب المصدر عن فعل استند لاسم عين أي أخبر به عنه وكان المصدر مكررا أو محصورا فمثال المكرر زيد سيرا سيرا والتقدير زيد يسير سيرا فحذف يسير وجوبا لقيام التكرير مقامه ومثال المحصور ما زيد إلا سيرا وإنما زيد سيرا والتقدير ما زيد إلا يسير سيرا وإنما زيد يسير سيرا فحلف يسير وجوبا لما في الحصر من التأكيد القائم مقام التكرير فإن لم يتكرر ولم يحصر لم يجد الحذف نحو زيد سيرا والتقدير زيد يسير سيرا فإن شئت حذفت يسير وإن شئت صرحت به والله أعلم انتهى ومنهما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره نحو له علي ألف عرثا والثاني كابني أنت حقا صرفا أي من المصدر المحذوف عامله وزوبا ما يسمى المؤكد لنفسه والمؤكد لغيره فالمؤكد لنفسه هو الواقع بعد جملة لا تحتمل غيره نحو له علي ألف عرفا أي اعترافا فاعترافا مصطر منصوب بفعل محذوف وجوبا والتقدير أعترف اعترافا ويسمى مؤكدا لنفسه لأنه مؤكد للجملة قبله وهي نفس المصدر بمعنى أنها لا تحتمل سواه وهذا هو المراد بقوله فالمبتدا أي فالأول من القسمين المذكورين في البيت الأول والمؤكد لغيره هو الواقع بعد جملة تحتمله وتحتمل غيره فتصير بذكره نصا فيه نحو أن تبني حقا فحقا مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا والتقدير احقه حقا وسمي مؤكدا لغيره لأن الجملة قبله تصلح له ولغيره لأن قولك أنت تبني يحتمل أن يكون حقيقة وأن يكون مجازا على معنى أنت عندي في الحنو بمنزلة ابني فلما قال حقا صارت الجملة نصا في أن المرادة البنوة حقيقة فتأثرت الجملة بالمصدر لأنها صارت به نصا فكانت فكان مؤكدا لغيره لوجوب مغايرة المؤثر للمؤثر فيه كذاكد التشبيه بعد جملة كليبك بكاء ذات عضلة أي كذلك يجب حذف عامل المصدر إذا قصد به التشبيه بعد جملة مشتملة على فاعل المصدر في المعنى نحو لزيد صوت صوت حمار وله بكاء بكاء الثكلة فصوت حمار مصدر تشبيهي وهو منصوب بفعل محذوف وجوبا والتقدير يصوت صوت حمار وقبله جملة وهي لزيد صوت وهي مشتمله على الفاعل في المعنى وهو زيد وكذلك بكاء الثكلة منصوب بفعل محذوف وجوبا والتقدير يبكي بكاء الثكلة فلو لم يكن قبل هذا المصدر جملة وجب الرفع نحو صوته صوت حمار وبكاؤه بكاء الثكلة وكذا لو كان قبله جملة وليست مجتملة على الفاعل في المعنى نحو هذا بكاء بكاء الثكلة وهذا صوت صوت حمار ولم يتعرض المصنف لهذا الشرط ولكنه مفهوم من تمثيله المفعول له ينصب مفعولا له المصدر ان ابان تعليلا كجد شكرا ودين وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا وان شرط فقد فاجره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كالزهد ذا قنع المفعول له هو المصدر المفهم عله المشارك لعامله في الوقت والفاعل نحو جد شكرا فشكرا مصدر وهو مفهم للتعليل لأن المعنى جد لأجل الشكر ومشارك لعامله وهو جد في الوقت لأن زمن الشكر هو زمن الجود وفي الفاعل لأن فاعل الجود هو المخاطب وهو فاعل الشكر وكذلك ضربت بني تاديبا فتأذيبا مصدر وهو مفهم للتعليل اذ يصح ان يقع في جواب لما فعلت الضربة وهو مشارك الذي في الوقت والفاعل وحكمه جواز النصب إن وجدت فيه هذه الشروط الثلاثه اعني المصدريه وإبانة التعليل واتحاده مع عامله في الوقت والفاعل فان فقد شرط من هذه الشروط تعين جره بحرف التعليل وهو اللام أو من أو في او الباء فمثال ما عدمت فيه المصطرية قولك جئتك للسمن ومثال ما لم يتحد مع عامله في الوقت جئتك اليوم للاكرام غدا ومثال ما لم يتحد مع عامله في الفائل جاء زيد لإكرام عمر له ولا يمتنع الجر بالحرف مع استكمال الشروط نحو هذا قنع لزهد وزعم قوم أنه لا يشترط في نصبه إلا كونه مصدرا ولا يشترط اتحاده مع عامله في الوقت ولا في الفاعل فجوزوا نصب إكرام في المثالين السابقين والله أعلم انتهى وقل أن يصحبها المجرد والعكس في مصحوب ال وانشدوا لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء وإضافة النصب نحو ضربت بني تأديبا ويجوز جره فتقول ضربت بني تأديبا. وزعم الجذولي أنه لا يجوز جره وهو خلاف ما صرح به النحويون وما صحب الألف واللام بعكس المجرد فالأكثر جر ويجوز النصر فضربت بني للتاديب أكثر من ضربت بني التأديب ومما جاء فيه منصوبا ما أنشده المصنف لا أقعد الجبن عن الهجاء البيت فالجبن مفعول له أي لا أقعد لأجل الجبن ومثله قوله فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شن الإغارة فرسانا ورقبانا وأما المضاف فيجوز فيه الأمران النصب والجر على السواء، فتقول ضربت بني تأديبه ولتأديبه وهذا قد يفهم من كلام المصنف لأنه لما ذكر أنه يقل جر المجرد ونصب المصاحب للألف واللام علم أن المضاف لا يقل فيه واحد منهما بل يكثر فيه الأمران ومما جاء منصوباً قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت وقوله وأغفر عوراء الكريم ادخاره وأعرض عن شتم اللئيم تكرمه انتهى المفعول فيه وهو المسمى ظرفا الظرف وقت أو مكان ضمنا في بضطراد كهنا انكث أزمنا عرف المصنف الظرف بأنه زمان أو مكان ضمن معنى في بضطراد نحو انكث هنا أزمنا فهنا ظرف مكان وأزمنا ظرف زمان وكل منهما تضمن معنى فيه لأن المعنى انكث في هذا الموضع وفي أزمن. واحترز بقوله ضمن معنى في مما لم يتضمن من أسماء الزمان أو المكان معنى فيه كما إذا جعل اسم الزمان أو المكان مبتدأ أو خبرا نحو يوم الجمعة يوم مبارك ويوم عرفة يوم مبارك والدار لزيد فإنه لا يسمى ظرفا والحالة هذه وكذلك ما وقع منهما مجرورا نحو صرت في يوم الجمعة وجلست في الدار على أن في هذا ونحوه خلافا في تسميته ظرفا في الاصطلاح وكذلك ما نصب منهما مفعولا به فنحو بنيت الدار وشهدت يوم الجمل واحترز بقوله باضطراد من نحو دخلت البيت وسكنت الدار وذهبت الشأمة فإن كل واحد من البيت والدار والشأم متضمن معنى فيه ولكن ولكن تضمنه معنى فيه ليس مضطردا لأن أسماء المكان المختصة لا يجوز حذف في معها فليس البيت والدار والشأم في المثل منصوبة على الظرفية وإنما هي منصوبة على التشبيه بالمفعول به لأن الظرفة هو ما تضمن معنى فيه باضطراد وهذه متضمنة معنى فيه لا باضطراب هذا تقرير كلام المصنف وفيه نظر لأنه إذا جعلت هذه الثلاثة ونحوها منصوبة على التشريه بالمفعول به لم تكن متضمنة معنى فيه لأن المفعول به غير متضمن معنى فيه فكذلك ما شبه به فلا يحتاج إلى قوله باضطراب ليخرجها فإنها خرجت بقوله ما ضمن معنى فيه والله تعالى أعلم انتهى فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فنوه مقدرا حكم ما تضمن معنى فيه في اسماء الزمان والمكان النصب والناصب له ما وقع فيه وهو المصدر نحو عجبت من ضربك زيدا يوم الجمعة عند الامير أو الفعل نحو ضرب زيدا يوم الجمعة أمام الأمير أو الوصف نحو أنا ضارب زيدا اليوم عندك وظاهر كلام المصنف أنه لا ينصبه إلا الواقع فيه فقط وهو المصدر وليس كذلك بل ينصبه هو وغيره كالفعل والوصف والناصب له إما مذكور كما مثل أو محذوف جوازا نحو أيقال يقال متى جئت فتقول يوم الجمعة وكم سرت فتقول فرسخين والتقدير جئت يوم الجمعة وسرت فرسخين أو وجوبا كما إذا وقع الظرف صفة نحو مررت برجل عندك أو صلة نحو جاء الذي عندك أو حالا نحو مررت بزيد عندك أو خبرا في الحال او في الأصل نحو زيد عندك وظننت زيدا عندك فالعامل في هذه الظروف محذوف وجوبا في هذه المواضع كلها والتقدير في غير الصلة استقر أو مستقر وفي الصلة استقر لأن الصلة لا تكون إلا جملة والفعل مع فاعله جملة واسم الفاعل مع فاعله ليس بجملة والله أعلم انتهى. وكل وقت قابل ذا وما يقبله المكان إلا مبهما نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل كمرما مرما يعني أن اسم الزمان يقبل النصب على الظرفية مبهما كان نحو صرت لحظة وساعة أو مختصا إما بإضافة نحو صرت يوم الزمعة أو بوسط نحو سرط يوما طويلا أو بعدد نحو سرط يومين وأما اسم المكان فلا يقبل النصب منه إلا نوعان أحدهما المبهم والثاني ما صيغ من المصدر بشرطه الذي سنذكره والمبهم كالجهات الست نحو فوق وتحت وأمام وخلف ونحو هذا المقادير نحو غلوة وميل وفرسخ وبريد تقول جلست فوق الدار وسرت غلوة فتنصبهما على الظرفية وأما ما صيغ من المصدر نحو مجلس زيد ومقعده فشرط نصبه قياسا أن يكون عامله من لفظ نحو قعدت مقعد زيد وجلست مجلس عمر فلو كان عامله من غير لفظه تعين جره بفي نحو جلست في مرمى زيد ولا تقول جلست مرمى زيد الا شذوذا ومما ورد من ذلك قولهم هو مني مقعد القابلة ومسجر الكلب ومناط السورية اي كائن مقعد القابلة ومسجر الكلب ومناق السورية والقياس هو مني في مقعد القابلة وفي مجر الكلب وفي مناطق فرية ولكن نصب شذوذا ولا يقاس عليه خلافا للكساء وإلى هذا أشار بقوله وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه جتمع أي وشرط كون نصب مشتق من المصدر مقيسا أيقع يقع ظرفا لما معه في أصله أي ينتصب بما يجامعه في الاشتقاط من أصل واحد كمجامعة جلست بمجلس لاشتقاط من الجلوس فأصلهما واحد وهو الجلوس وظاهر كلام المصنف أن المقادير وما صيغ من المصدر مبهمان وأما المقادير فمذهب الجمهور أنها من الظروف المبهمة لأنها وإن كانت معلومة المقدار فهي مجهولة الصفة وذكر الأستاذ أبو علي الشلوبين إلى أنها ليست من الظروف المبهمة لأنها قدومة المقدرة وأما ما صيغ من المصدر فيكون مبهما نحو جلست مجلسا ومختصا نحو جلست مجلس زين وظاهر كلامه أيضا أن مرمى مشتق من رمى وليس هذا على مذهب البصريين فإن مذهبهم أنه مشتق من المصدر لا من الفعل واذا تقرر ان المكان المختص وهو ما له اقطار تحويه لا ينتصب ظرفا فاعلم انه ده ده شعما واف في حرف من الكلم ينقسم اسم الزمان ما استعمل ضرفا وغير ضرف كيوم ومكان فإن كل واحد منهما يستعمل ظرفا نحو صرت يوما وجلست مكانا ويستعمل مبتدأ نحو يوم الجمعة يوم مبارك ومكانك حسن وفاعلا نحو جاء يوم الجمعة وارتفع مكانه وغير المتصرف هو ما لا يستعمل إلا ظرفا أو شبهه نحو سحر إذا أردته من يوم بعينه فان لم تريده من يوم إلا آل لوط نجيناهم بسحر وفوق نحو فوق الدار فكل واحد من سحر وفوق لا يكون إلا ظرفا والذي لزم الظرفية أو شبهها عند ولد والمراد بشبه الظرفية أنه لا يخرج عن الظرفية إلا باستعماله مجرورا بمن نحو خرجت من عند زيد ولا تجر عند إلا بمن فلا يقال خرجت إلى عنده وقول العامة خرجت إلى عنده خطأ وقد ينوب عن مكان مصطر وذاك في ظرف الزمان يفسر. ينوب المصطر عن ظرف المكان قليلا كقولك جلست قرب زيد أي مكان قرب زيد فحذف المضاف وهو مكان وأقيم المضاف إليه مقامة فأعرض بإعرابه وهو النصب على الظرفية ولا ينقاس ذلك فلا تقول آتيك جلوس زيد تريد مكان جلوسه ويكثر إقامة المصدر مقام ظرف الزمان نحو آتيك طلوع الشمس وقدوم الحاج وخروج زيد والأصل وقت طلوع الشمس ووقت قدوم الحاج ووقت خروج زيد فحذف المضاف واعرب المضاف اليه بإعرابه وهو مقيس في كل محضر انتهى المفعول معه ينصب تال للواو مفعولا معه في نحو سيري والطريقه مسرعه بما في الفعل وشبهه سبق ذنفقا بالواو في القول الاح المفعول معه هو الاسم المنصوب بعد واو بمعنى مع، والناصب له ما تقدمه من الفعل أو شبهه فمثال الفعل سيري والطريق مسرعة أي سيري مع الطريق فالطريق منصوب بسيري ومثال شبه الفعل زيد سائر والطريق وأعجبني سيرك والطريق فالطريق منصوب بسائر وسيرك وزعم قوم أن الناصب للمفعول معه الواو وهو غير صحيح لأن كل حرف اختص بالاسم ولم يكن كالجزء منه لم يعمل إلا الجر كحروف الجر وإنما قيل ولم يكن كالجزء منه احترازا من الألف واللام فإنها اختصت بالاسم ولم تعمل فيه شيئا لكونها كالجزء منه بدليل تخط العامل لها نحو مررت بالغلام ويستفاد من قول المصنف في نحو سيري والطريقة مسرعة أن المفعول معه مقيس فيما كان مثل ذلك وهو كل اسم وقع بعد واو بمعنى مع وتقدمه فعل أو شبه وهو الصحيح في قول النحوه وكذلك يفهم من قوله بما من الفعل وشبهه سبق أن عامله لا بد أن يتقدم عليه وهذا الاتفاق، وأما تقدمه على وسمع من كلام العرب نصبه بعدما وكيف. ما أنت وزيدا وكيف أنت وقفعة من سريد فخرجهن قفعة من سريد فزيدا وقفعة منصوبان لتكون. والعطف أي يمكن بلا ضعف أحق والنصب مختار لدى ضعف النسق والنصب إن لم يجز العطف يجب أو اعتقد إضمار عامل تصب الاسم الواقع بعد هذه الواو إما أن يمكن عطفه على ما قبله أو لا فإن أمكن عطفه فإما أن يكون بضعف أو بلا ضعف. فإن أمكن عطفوه بلا ضعف فهو أحق من النصب نحو كنت أنا وزيد كالاخوين فرفع زيد عطفا على المضمر المستصل أولى من نصبه مفعولا ومن لا، وإن لم يمكن عطفه تعين النصب على المعية، أيه أو على إضمار فعل يليق به والتقدير وسقيتها ماء باردة وتقوله تعالى. فأجمعوا أمركم وشركائكم لا يجوز عطفه على أمركم لأن العطف على نية تكرار العامل إذ لا يصح ان يقال أجمعت شركائي وإنما يقال أجمعت أمري وجمعت شركائي فشركائي منصوب على المعية والتقدير والله أعلم فأجمعوا أمركم مع شركائكم أو منصوب بفعل يليق به والتقدير فأجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم انتهى الاستثناء ما استثنى إلا مع تمام ينتصب وبعد نفي أو كنفي انتخذ إتباع ما اتصل وانصب ما انقطع وعن تميم فيه إبدال وقع حكم المستثنى بإلا النصب إن وقع بعد تمام الكلام الموجب سواء كان متصلا أو مقطعا نحو قام القوم إلا زيدا وضربت القوم إلا زيدا ومررت بالقوم إلا زيدا وقام القوم إلا حمارا وضربت القوم إلا حمارا ومررت بالقوم إلا حمارا فزيدا في هذه المثل منصوب على الاستثناء وكذلك حمارا والصحيح من مذاهب النحويين أن الناصب له ما قبله بواسطة إلا واختار المصنف في غير هذا الكتاب أن الناصب له إلا وزعم أنه مذهب سيبوي وهذا معنى قوله ما استثنت إلا مع تمام ينتصب أي أنه ينتصب الذي استثنته إلا مع تمام الكلام إذا كان موجبا فإن وقع بعد تمام الكلام الذي ليس بموجب وهو المجتمل على النفي أو شبهه والمراد بشبه النفي النهي والاستفهام فإما أن يكون الاستثناء متصلا أو مقطعا والمراد بالمتصل أن يكون المستثنى بعضا مما قبله وبالمنقطع الا يكون بعضا مما قبله فإن كان متصلا جاز نصبه على الاستثناء وجاز اتباعه لما قبله في الإعراب وهو المختار والمشهور أنه بدل من متبوعه وذلك نحو ما قام أحد إلا زيد وإلا زيدا ولم يقم أحد إلا زيد وإلا زيدا وهل قام أحد إلا زيد وإلا زيدا وما ضربت أحد إلا زيدا ولا تضرب أحد إلا زيدا وهل ضربت أحدا إلا زيدا فيجوز في زيد أن يكون منصوبا على الاستثناء وأن يكون منصوبا على البدلية من أحد وهذا هو المختار وتقول ما مررت بأحد إلا زيد وإلا زيدا ولا تمرر بأحد إلا زيد وإلا زيدا وهل مررت بأحد إلا زيد وإلا زيدا وهذا معنى قوله وبعد نفي أو كنفي إن تخب إتباع ما اتصل أي اختير إتباع الاستثناء المتصل إن وقع بعد نفي أو شبه نفي وإن كان الاستثناء مطفعا تعين النصب عند جمهور العرب فتقول ما قام القوم إلا حمارا ولا يجوز الإتباع وأجازه بنو تمين فتقول ما قام القوم إلا حمار وما ضربت القوم إلا حمارا وما مررت بالقوم إلا حمار وهذا هو المراد بقوله وانصب من قطع أينصب الاستثناء المنقطعة إذا وقع بعد نفي أو شبهه عند غير بني تميم وأما بنو تميم فيجيزون إتباع فمعنى البيتين أن الذي استثني الا ينتصف إن كان الكلام موجبا ووقع بعد تمام وقد نبه على يدل على أو شبه نفي انتخب أي اختير اتباع ما اتصل ووجب نصب من قطع عند غير بني تميم وأما بني تميم فيجيزون اتباع المنقطع انتح. وغير نصب سابق في النفي قد يأتي ولكن نصبه اختر إن ورد إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه فإما أن يكون الكلام موجبا أو غير موجب فإن كان موجبا وجب نصب المستثنى نحو قام إلا زيدا القوم وإن كان غير موجب فالمختار نصبه فتقول ما قام إلا زيدا القوم ومنه قوله فما لي إلا آل قام إلا زيدا القوم سبب ومنه قول تخصيصه ورود غير وفي كان الاسم الواقع بعد إلا معربا باعراب ما يقتضيه ما قبل إلا قبل دخولها وذلك نحو ما قام إلا زيد وما ضربت الا زيدا وما مررت الا بزيد فزيد فاعل مرفوع بقام وزيدا منصوب بضربته وبزيد متعلق بمررت كما لو لم تذكر إلا وهذا هو الاستثناء المفرغ ولا يقع في كلام موجب فلا تقول ضربت إلا زيدا انتهى وألغي إلا ذات توكيد كلا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا إذا كررت إلا لقصد التوكيد لم تؤثر فيما دخلت عليه شيئا ولم تفد غير توكيد الأولى وهذا معنى إلغائها وذلك في البدل والعطف نحو ما مررت بأحد إلا زيد إلا اخيك فأخيك بدل من زيد ولم تؤثر فيه إلا شيئا أي لم تفد فيه استثناء مستقلا وكأنك قلت ما مررت بأحد إلا زيد أخيك ومثله لا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلى والأص لا تمرر بهم إلا الفتى العلى فالعلى بدل من الفتى وقررت إلا توكيدا ومثال العطف قام القوم إلا زيدا وإلا عمرا والاصل إلا زيدا وعمرا ثم كررت إلا توكيدا ومن <تصفيق> إلا ليله ونهارها وإلا طلوع الشمس ثم غيارها والأصل وطلوع الشمس كررت إلا توكيدا وقد اجتمع تكرارها في البدل والعطف في قوله ما لك من شيخك إلا عمله إلا رسيمه وإلا رمله والأصل إلا عمله ما ان يكون الاستثناء مفرغا أو غير مفرغ فإن كان مفرغا شغلت العامل بواحد ونصبت الباقي العامل بل ايها شئت شغلت العامل به ونصبت الباقي وهذا معنى قوله فمع تفريغ الى اخره اي مع الاستثناء المفرغ اجعل تأثير العامل في واحد مما استثنيته بإلا وانصب الباقي وان كان الاستثناء غير مفرغ، وهذا هو المراد بقوله ودون تفريغ مع التقدم نصب الجميع احكم به والفزم وانصر لتأخير وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائد كلم يفو إلا امرؤ إلا علي وحكمها في القصد حكم الأول فلا يخلو إما أن تتقدم المستثنيات على المستثنى منه أو تتأخر فإن تقدمت المستثنيات وجب نصب الجميع سواء كان الكلام موجباً أو غير موجب نحو قام إلا زيداً إلا عمراً إلا بكراً القوم وما قام إلا زيداً إلا عمراً إلا بكراً القوم وهذا معنى قوله ودون تفريغ البيت وإن تأخرت فلا يخلو إما أن يكون الكلام موجباً أو غير موجب فإن كان موجبا وجب نصب الجميع فتقول قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا وإن كان غير موجب عمل واحد منها بما كان يعامل به لو لم يتكرر الاستثناء فيبدل مما قبله وهو المختار أو ينصب وهو قليل كما تقدم وأما باقيها فيجب نصبه وذلك نحو ما قام أحد إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا فزيد بدل من أحد وإن شئت أبدلت غيره من الباقين ومثله قول المصنف لم يفو إلا مرء إلا علي فمرء بدل من الواوي في يفو وهذا معنى قوله وانصب لتأخير إلى آخره أي وانصب المستثنيات كلها إذا تأخرت عن المستثنى منه إن كان الكلام موجبا وإن كان غير موجبا فجئ بواحد منها معرباً بما كان يعرب به لو لم يتكذر المستثنى وانصب الباقي ومعنى قوله وحكمها في القصد حكم الأول أنما ما يتكرر من المستثنيات حكمه في المعنى حكم المستثنى الأول فيثبت له ما يثبت للأول من الدخول والخروج ففي قولك قام القوم إلا زيداً إلا عمرا إلا بكراً الجميع مخرجون وفي قولك ما قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا الجميع داخلون وكذا في قولك ما قام أحد إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا الجميع داخلون انتهى واستثنم جرورا بغير معرضا بما لمستثنم بإلا نسبة استعمل بمعنى إلا في الدلاله على الاستثناء الفاضل منها ما هو اسم وهو غير وسوى وسوا وسوى ومنها ما هو فعل وهو ليس ولا يكون ومنها ما يكون فعلا وحرفا وهو عدا وخلا وحاشا وقد ذكرها المصنف كلها فأما غير وسوى وسوى وسوى فحكم المستثنى بها الجر لإضافتها إليه وتعرب غير بما كان يعرب به المستثنى مع إلا فتقول قام القوم غير زيد بنصب غير كما تقول قام القوم الا زيد بنصب زيد وتقول ما قام احد غير زيد وغير زيد بالاتباع والنصب والمختار الاتباع كما تقول ما قام احد الا زيد والا زيد وتقول ما قام غير زيد فترفع غير وجوبا كما تقول ما قام إلا زيد برفعه وجوبا وتقول ما قام أحد غير حمار بنصب غير عند غير بني تميم وبالاتباع عند بني تميم كما تفعل في قولك ما قام أحد إلا حمار وإلا حمار وأما سوى فالمشهور فيها كسر السين والقصر ومن العرب من يفتح سينها ويمد ومنهم من يضم سينها ويقصر ومنهم من يكسر سينها ويمد وهذه اللغة لم يذكرها المصنف وقل من ذكرها ومن من ذكرها الفاسي في شرحه للشاطرية ومنهب السيبويه والفراء وغيرهما أنها لا تكون إلا ظرفا فإذا قلت قام القوم سوى زيد فسوى عندهم منصومة على الظرفية وهي مشعرة بالاستثناء ولا تخرج عندهم عن الظرفية إلا في ضرورة الشعر واختار المصنف أنها كغير فتعامل بما تعامل به غير من الرفع والنصب والجر وإلى هذا أشار بقوله ولسوا سوا سوائن جعل على الأصح غير جعل. فمن استعمالها مجرورة قوله صلى الله عليه وآله وسلم دعوت ربي ألا يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسها وقوله صلى الله عليه وسلم ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالشعره البيضاء في الثور الأسود أو كالشعره السوداء في الثور الأبيض وقول الشاعر ولا ينطق الفحشاء من كان منهم إذا جلسوا منا ولا من سوائنا ومن استعمالها مرفوعة قوله وإذا تباع كريمة أو تشترى فسواك بائعها وأنت المشتري وقوله ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دام فسواك مرفوع بالابتداء وسوى العدوان مرفوعة بالفاعلية ومن استعمالها منصوبة على غير الظرفية قوله لديك كفيل بالمنا لمؤمل وإن سواك من يؤمله يشقى فسواك اسم إن على تقرير كلام المصنف ومذهب السيبويه والجمهور أنها لا تخرج عن الظرفية إلا في ضرورة الشعر وما استشهد به على خلاف ذلك يحتمل التأويل انتهى واستثني ناصبا بليس وخلا وبعدى وبيكون بعدلى أي استثني بليس وما بعدها ناصبا المستثنى فتقول قام القوم ليس زيدا وخلا زيدا وعدا زيدا ولا يكون زيدا فزيدا في قولك ليس زيدا ولا يكون زيدا منصوب على أنه خبر ليس ولا يكون واسمهما ضمير مستتر والمشهور أنه عائد على البعض المفهوم من القوم والتقدير ليس بعضهم زيدا ولا يكون بعضهم زيدا وهو مستتر وجوبا وفي قولك خلا زيدا وعدى زيدا منصوب على المفعولية وخلا وعدى فعلان فاعلهما في المشهور ضمير عائد على البعض المفهوم من القوم كما تقدم وهو مستقر وجوبا والتقدير خلى بعضهم زيدا وعدى بعضهم زيدا ونبه بقوله وبيكون بعد لا وهو قيد فيكون في فقط على أنه لا يستعمل في الاستثناء من لفظ الكون غير يكون وأنها لا تستعمل فيه إلا بعد لا فلا تستعمل فيه بعد غيرها من أدوات النفي نحو لم وإن ولن ولما وما انتهى وجر بسابق يكون إن ترد وبعد ننصب وانجرار قد يرد أي إذا لم تتقدم ما على خلا وعدا فجر بهما إن شئت فتقول قام القوم خلا زيد وعد زيد فخلا وعدا حرف جر ولم يحفظ في بويه الجر بهما وإنما حكاه الأخفش فمن الجر بخلا قوله خل الله لا أرجو سواك وإنما أعد عيالي شعبة من عيالك ومن الجر بعدا قوله تركنا في الحضيض بنات عوج عواكف قد خضعنا إلى النسور أبحنا حيهم قتلا وأسرا عد الشمفاء والفصل الصغير فإن تقدمت عليهما ما وجب النصب بهما فتقول قام القوم ما خلى زيدا وما عدا زيدا فما وما وخلى وعدا صلتها وفاعلهما ضمير مستتر يعود على البعض كما تقدم تقريره وزيدا مفعول وهذا معنى قوله وبعد منصب هذا هو المشروف وأجاز الكتائي الجر بهما بعدما على جعل ما زائدة وجعل خلى وعدا حرفي جر فتقول قام القوم ما خلى وانجر خلا وعلا فهما حرفا جر وإن صبت بهما فهما فعلان وهذا مما لا خلاف فيه انتهى وكخلا حاشا ولا تصحب وذا والمدني والمدني والمدني إلى أنها مثل خلا تستعمل فعلا فتنصب ما بعدها وحرفا فتجر ما بعدها فتقول قام أم حاشة اللهم اغفر لي ولمن يسمع حاش الشيطان و... وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفردا أذهب عرف الحالة منتصب وجود القيود المذكورة فيه عيد قائم وبقوله للدلاله على الهيئه ومعنى الانتقال ألا تكون ملازمة للمتصف بها نحو جاء زيد راكبا فراكبا وصف منتقل وخلق الله الزرافة يديها ظامك أنما وثبت أحوال وهي أوصاف اللازمة وقد تأتي الحال جامدة ويكثر ذلك في مواضع ذكر المصنف بعضها. ببرهم فمدا حال جامده وهي في معنى المشتق إذ المعنى أي من بمشتق كما تقدم وإلى هذا أشار بقوله وفي مبدي تأول أي يكثر مجيء الحال جامدة حيث ظهر تأولها بمشتق وعلم بهذا وما قبله أن قول النحويين إن الحالة يجب أن تكون منتقلة مشتق معناه أن ذلك هو الغالب لا أنه لازم وهذا معنى قوله فيما تقدم لكن ليس مستحقا انتهى. والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنا كوحدك جتهد مذهب جمهور النحويين أن الحال لا تقول إلا نكرة وانما ورد منها معرفا لفظا فهو منكر معنا كقولهم جاء الجماء الغفير وأرسلها العراك واجتهد وحدك وكلمته فاه الى فيا فالجماء والعراكة ووحدك وساه أحوال وهي معرفة لفظا لكنها مؤولة بنكره والتقدير جاءوا جميعا وأرسلها معتركة واجتهد منفردا وكلمته مشافهة وزعم البغداديون ويونس أنه يجوز تعريف الحال مطلقا بلا تأويل فأجازوا جاء زيد الراكبة وفصل الكفيون فقالوا إن تضمنت الحال معنى الشرق صح تعرفها وإلا فلا فمثال ما تضمن معنى الشرط زيد الراكبة أحسن منه الماشية فالراكبة والماشية حالان وصح تعرفهما لتأولهما بالشرط إذ التقدير زيد إذا ركب أحسن منه إذا مشى فإن لم, يتقدر فإن لم تتقدر بالشرط لم يصح تعرفها فلا تقول جاء زيد الراكبة إذ لا يصح جاء زيد الركبات انتهى ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع حق الحال أن يكون وصفا وهذا وهو ما دل على معنى وصاحبه كقائم وحسن ومضروب فوقوعها مصدرا على خلاف الأصل إذ لا دلاله فيه على صاحب المعنى وقد كثر مجيء الحال مصدر نكرة ولكنه ليس بمقيس لمجيئه على خلاف الأصل ومنه زيد طلع بغتة فبغتة مصدر نكرة وهو منصوب على الحال والتقدير زيد طلع باغتا هذا مذهب سيبويه والجمهور وذهب الأخفش والمبرد إلى أنه منصوب على المصطرية والعامل فيه محذوف والتقدير طلع زيد يبغت بغتة فيبغت عنده ما هو الحال لا بغتة وذهب الكوفيون إلى أنه منصوب على المصدرية كما ذهب إليه ولكن الناصب له عندهم الفعل المذكور وهو طلع لتأويله بفعل من لفظ المصدر والتقدير في قولك زيد طلع بغتة زيد بغت بغتة فيؤولون طلع ببغة وينصبون به بغتة انتهى انتهى الشريط الخامس من شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك سجله فائز القادر شيخ الزور وذلك في الخامس من رجب سنة عشر للهجرة الموافق للحادي والثلاثين من كانون الثاني سنة تسعين وصل